فمنهم ظالم لنفسه ومنهم نقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلون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 أوَلَمْ نُعَمِّرْكُم نَّتَذَكَّرُوا يَتَذَكَّرُ فيه مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ بالسماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور